طاغوا واثرن حياه الدنيا واثرن حياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما ومن يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر